وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ فَلاَ تَضْرِبُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا شرابه وهذا ملح عنجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وترالف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون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 Ahlam tera anallah anzal min al-samai maa, fakhirjna bihi thmarat, fakhirjna bihi thmarat mukhtalif alwana, wmin al-jibal judd bi zhuwahumur mukhtalif alwana, wghrab Wahai manusia, dan hewan, dan unggas, mewarna beragam. Namun yang Allah takutkan adalah para ulama. Allah Yang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 Fatinhum zhalimul nafsihi, waminhum muqtasid, waminhum sabiq bil khairat, biaznillah. Zalikahwa al fadl al kabid. Jannah Adniya, duxulunha, yuhallun Yuhallawna fiha min asawir min vahabin Walulua walaubasuhum fiha harir Waqalul hamdu lillahi alazi ebhahab arna al-hazan Inna rabna laghafoorun shakoor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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 وَلَئِن زَالَتِ الْآئَاتُ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ أَحَدِ الْأُمَمِ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 tetapi mereka menyebabkan ke jalan yang menyebabkan Jadi jika jalan menyebabkan jalan mereka, Allah adalah berbahaya dengan